وإذ يتحاجون في النار فيكون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 قالوا فدعهم وما دعاء الكافرين إلا في وما دعاء الكافرين الا في ضلال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 يوم لا ينفع الظالمين معذرته يوم لا ينفع ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء